كنت أني بجي كاشف بطا انت مادا وبجي تائه في قابلت كل الانام بجي فكانوا عطاش اللي ظمئيني فايقنت اني بجي كاشف En daar